وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات وَالْأَرْضِ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 or يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا gift to وكذلك and عليهم ليعلموا never وعد الله حق، ليعلموا we وعد الله حق، gift to لا ريب فيها.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 مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلٌ لِّكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما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 لا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من طفته ثم سوّاك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما لا قوة إلا إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويرسل عليها, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا او يصبح حمؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما فق فيها على ما فيها وهي خاويه على عروشها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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجرمون رفضا أنهم رفضا أنهم واقعوها فظنوا يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهدى إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا زُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا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 وتلك القرى لَمَّا لما ظلموا وتلك القرى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى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 لقد لقينا من سفرنا هذا نصاب قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أصاني وما أصانيه إلا الشيطان أن أذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُّ فَارْتَدَّى عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا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 قال said موسى هل Moses, على he going to follow you to teach me from what you learned with me? He said, if you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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لا تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قريتهم حتى إذا أتيا أهل قرية نستطيع أهلها فأبوا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 قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا until when he was in between the two of them, he said to him, until when he made it a fire, he said to قال هذا this من ربي mercy جاء وعد ربي جعله if وكان وعد ربي حقا.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 فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلَا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لا نفذ البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى يوحى هُوَ ٱللَّهُ كم إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا